هذا كان قصة عجيبة سبعة ومعهم كلم خرجوا من قومهم لأنهم كانوا يشتكون بالله وهؤلاء مفصونا لله موحدون له خرجوا مهاجرين إلى الله وما أحد قصد الله فخاء أبدا آواهم الله عز وجل هيع لهم كهفا غارا واسعا وجهه الى الشمال الشرقي مات فيه الشمس اذا غربت ولا اذا أشرق ترى الشمس اذا طلعت تزاور وكافيهم ذات الأمين واذا غربت تقربهم ذات الشمس شيء يصير عنده غروب بقوا في الغار نائمين ما هم ميتين نوم والنائم اذا طال نوم مل وجاع وعطش لكن هؤلاء ما فعلوا الا ان الله تعالى يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لئلا تفسد أجسامهم الكلب باسط ذراعيه بوصيه ما كان شيئا يراه وربط الله به ما تعداهم وبقي بقوا ثلاث مائة سنة سنوات حتى خل الله سبحانه وتعالى عن الملك الأول المشرك بملك صالح بقوا في هذا الكهف هذه مدة يقلبهم الله عز وجل ذات وذات ودسم ولم يقل يتقلبون لماذا لان فعل النائم لا ينسب اليه فقد رفع عنه قلق يقلبهم ذات الامير وذات الشمال. بعثهم الله تناسوا كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض وهم بقوا ثلاث ميلاد سنين وتسع لانهم ناموا أول النهار واستيقظوا آخر النهار فظنوا انهم في يوم واحد او يومين لمثل يوما او بعض يوم. وطلبوا ان يبعث واحد منهم بورقهم بالدراهم الى المدينه يشتري طعامه ولما ذهب الى المدينه وراوا السكه والسكه قديمه لها ثلاثمائه سنة ولعلها والله اعلم عليها صوره الملك القديم تتعجب منه هذه القصه فيها عبر عظيمه